بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذكرنا في المرة السابقة أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وفي شيء واحد ترتب عليه آلام وجراحات وقتل وهزاء وفوات خير كبير فكيف بالذين يعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال حياتهم وفي كل أوامره ونواهيه وهم يضحكون ولا يبكون وهم آمنون غير خائفين ما زال السياق مع غزوة أحد بعد هذا الغم والكرب الذي حدث للمسلمين بما كسبت أيديهم يقول الله عز وجل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة يغشى طائفة منكم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 أولها كرامة الله لأوليائه في غزوة أحد الثاني أثر الذنوب والتشبه بالكفار الثالث كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقي وفضل الصحابة وتقرير مبدأ الشورى وتقرير مبدأ الشورى والعنصر الأخير الابتلاء في غزوة أحد وفضل الشهداء الابتلاء في غزوة أحد وفضل الشهداء بعض المعاني أمنة أي الأمن نعاسا هو استرخاء الجسم قبل النوم يغشى طائفة منكم أن يصيب أو تصيب تلك الأمنة طائفة فيستريحوا ولا يصيب المنافقين الذين أهمتهم أنفسهم أي لا يفكرون إلا في نجاة أنفسهم غير مكترثين بما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ظن الجاهلية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وهذا أسوأ الظن حيث ظنهم اعتقاد قتل النبي وأنه لا ينصر في هذه الآية يبين الله عز وجل الله أمورا عظاما أولها أنه تعالى بعد الغم الذي أصاب المؤمنين بين أنه بنعمته أنزل عليهم أمانة نعاسة. تلك الأمانة تذهب خوفهم حتى أن أحدهم لا ينام والسيف في يده فيسقط من يده ثم يتناوله فهذا فضل الله على المؤمنين الذين ثبتوا أما المنافقين أهل الشك والنفاق حرموا تلك الأمانة فما زاد الخوف يقطع قلوبهم والغم مسيطر عليهم لا يفكرون إلا في أنفسهم كيف ينجون من الموت وطائفة قد أهمتهم أنفسهم هذه الطائفة يكشف الله عز وجل عن نفسياتهم سبحان الله يعني بعض الصفات حينما يذكر الله عز وجل ويقسم الناس تجاه موقف معين ثم يبين لك صفاتهم هذا فضل من الله لترى أنت تقع في أي صنف فهؤلاء الذين كانوا لا يبغون إلا نجاة أنفسهم ما صفاتهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين يعني المنافقين في كل زمان وكان نفس الكلام يعني حتى في غزوة الخند غزوة الأحزاب وقالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فرجع كما حدث في غزوة أوحك كذلك حينما أرادوا وبعثوا لعبد الله بن أبي بن سلول تعالى قام المعاهدة مع أبي سفيان وانقذنا الموقف ده وهكذا في كل زمان ومكان تجد أنهم همهم الأكبر أنفسهم الدين مش مشكلة الرسول ليس عندهم إشكال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندهم إشكال فهذا آخر حسابته أما حسابهم الأكبر هو نجاة أنفسهم ولذلك أيا كان ظنهم لا يأبون إلا أن نجاة أنفسهم هي الأولى ياظن بالله يظن الجاهلية، إيش مش مشكلة؟ قتل الرسول، مش مشكلة؟ أصحابه ألم بهم الجراحات، ليس هناك مشكلة. فهذا أول كشفية عن نفوس هؤلاء. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، الأمر الثالث إحنا قلنا أول أمر إنه إيه؟ إنه أنزل. الأمنة على النبي وصحابته الثاني اللي هو إيه؟ اللي هو أن طائفة أخرى لم يكن لهم ذلك لماذا لأنهم أهمتهم أنفسهم الثالث أنه كشف عن نفسيات هؤلاء الرابع أن الله تعالى كشف سرهم يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا نحن لو كان الأمر بإذن ما كنا نجي طلعنا أصلا والله روحنا المنقف ده يعرف ويعرف المؤمنين ويكشف يكشف نفوس هؤلاء للمؤمنين عشان يعرفوا هم بيفكروا ازاي يعني هم لما بيطلعهم لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة ولأوضاع خلالكم وهذا الذي يحدث فكشف الله عز وجل سرهم فقال عنهم يقولون لو كان لا من أمر شيء ما قتلنا هنا وهذا القول قالوه سرا فيما بينهم ومعناه ليس لنا من الأمر من شيء ولو كان لنا ما خرجنا ولا قتلنا ولا أصابنا ما أصابنا فأطلقت على سر هؤلاء فردت عليهم وقته عليهم يا رسول الله فقل إن الأمر كله لله إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يخفون في أنفسهم الكف والبغض والعداء لك ولأصحابك ما لا يظهرون لك ولما تحدث المنافقون في سرهم وقال لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا يريدون لو كان الأمر بأيدينا ما خرجنا في قتال المشركين لأنهم إخوانهم في الشرك والكفر ولا قتلوا مع من قتل في أحد بأيديه. فأمر الله تعالى أن يرد عليهم بقوله الإيمان بالقضاء والقدر قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم لو كنتم في بيوتكم في المدينة لظهر الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وصرعوا فيها وماتوا لأن ما قدره الله نافذ على كل حال لا يمنعه مكان ولا زمان فقدر الله نافذ ولا حذر مع القدر ولا بد أن يتم أن يتم أن يتم رجوع أو خروجهم إلى أحد بتدبير الله عز وجل ليبتلي ما في صدورهم ويمتحن ما في قلوبهم فيظهر ما كان غيبا لا يعلمه الناس يظهر أمامهم ليعلم أي ليعلم الناس ويشاهدوه حقا ويروه على حقيقته فيزدد الذين آمنوا إيمانا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كسب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ثم بعد ذلك يذكر لهؤلاء الذين فروا من المعركة لما اشتد القتال وعظم الكرب أن الشيطان هو الذي أوقعهم في هذا الزلل أن الشيطان هو الذي ولاهم عن القتال بسبب بعض ذنوبهم ولكن عفى الله عنه ولم يؤخذهم بتلك الذلة. تلك الزلة لأنه غفور حليم غفر يستر وحليم فلا يسارع في العقوبة فلذا يمهل عبده حتى يتوب فيتوب عليه ويغفر له ولو لم يكن حليما لأخذهم من أول الذنب فلا يمكن أحدا من التوبة والنجاة قال الله تعالى إن الذين تولوا أي فرع يوم التقى الجمعان أي جمع المسلمين وجمع المشركين في أحد فروا عن القتال إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا فهنا أبين أنهم جعلهم زالين من الزلل وانزلاق القدم وسقوط أصحابها في الزلة وهي الخطيئة وأتى بالسين والتاء للتأكيد للتأكيد قال إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا يبقى أعرف ما تكسب يدك له أثر على مواقفك الحياتية والدنيوي ومع ذلك يعفو عن كثير والله غفور حليم إذا معنى كده إن الزنب بيولد الزنب والسياته يتبعها أخرى والتولد عنها أخرى تمام فيجب الإسراع في التوبة يجب الإسراع في التوبة لأن الله غفور حليم لأن الله غفور يعني يفتح لك باب التوبة حليم فيبين لك أنه لا يسرع في العقوبة لا يسرع عشان يديك فرصة أنت تأهيل تتوب إنما الغفور وسكت ممكن يقول لك إيه طب معنى كأن واحد لو سكت شوية على الزنب وبتاع ممكن ربما زلتانه إيه يعاجب العقوبة عليه لكن بينا بقول غفور حليم فيردف غفرانه بحلمه على من عصاه حتى ولو ما كثب ضرها فأينما ومتى استغفره تاب عليه وهدية شكلت الرب سبحانه وتعالى أن يغفر ويتوب على من تاب. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفر وقل إخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاة لو كانوا عندنا ما مات وما قتل. الله عز وجل وهذا والعنصر الثاني أنه نهى المؤمنين عن تشبه الكفار. لا تكونوا كالذين كفروا في ايه لا تكونوا كالذين كفروا ده اطلاق في التشبه نهي عن التشبه اطلاقا ولكن خص التشبه هنا بما يفيد ما حدث في المعركة وقالوا لإخوانهم لا تكونوا كهؤلاء بالتشبه مطلقا ولا تشبهوا في أقوالهم لما قالوا إخوانهم إذا سافروا ضربوا في الأرض يعني ابتعوا يضربون لكي يكسبون الأرزاق أو كانوا غزة أي في الجهات لو كانوا عندنا ما مات وما قتل هؤلاء لأنهم جهلة كفار ومن كفرهم بالقضاء والقدر حاسبوا أن عدم الضرب في الأرض وعدم السفر وعدم الجهاد هو المانع من الموت أو القتل فقال لهم لا السفر ولا الجهاد هو سبيل أو ولكن الله يحيي ويميت مش السفر هو اللي بموت ولا الجهاد اللي بموت إنما الله هو الذي يحيي ويميت لذلك قال ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت المسألة مش مسألة ايه ان هناك اسباب للموت السفر والجهاد لا ولكن الاسباب كثيرة جدا والاصل في الموت والقتل ان الله هذا فعله الله يحي ويميت فالمسألة مش مرتبطة بعوامل ومواقف وكثير مما يكون في بيتي وعلى فراشي ويموت وكثير ممن يجاهد لا يموت وكثير ممن يسافر لا يموت تمام؟ يبقى المسألة كتمر طبطة بأشياء أنتم ترونها علامات وقد خاب ذنكم وذلك حصة في قلوبكم فاعلموا أن الذي يحلمت هو الله والله بما تعملون بصير ثم يقول الله عز وجل وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ بشار بل هو دي ظنهم خب ظنهم ومع ذلك لو حدث قتل أو موت في سبيل الله لكان هذا يؤدي إلى مغفرة الله عز وجل وأنه خير مما يجمع هؤلاء الكفار لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون وعد للمؤمنين إن انتهوا عما نههم الله جل عن من التشبه بالكفار في أقوالهم مخبرا لهم أنهم إذا ما قتلوا أو ماتوا وهم في هذا السبيل يغفر لهم ويرحمهم وذلك خير مما يجمع الكفار من حطام الدنيا التي تجلب عليهم الخسارة والحسرة ثم يبين ويؤكد الله عز وجل خيرية ما يقدمون عليه من الجهاد في سبيل الله ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون مسألة في مصير الموت والقتل إلى أين الذهاب وإلى أين المصير إلى الله إذا كان الله الذي أمرك وقد مت على ما قد أمرك الله عز وجل ولم تحيد ولم تخالف فإلى الله تحشرون فإذا ذهبت إليه يجازيك أحسن الجزاء فيكون موتك في سبيل خير لأنك سوف تذهب إلى من أمرك بذلك إذا يدل على حرم تشبه بالكفار الظاهرين والباطنين أن الندم يولد الحسرات والحسرة غم وكرب عظيمان، والمؤمن يدفع ذلك بذكر القضاء والقادر القدر. فلا يأس على ما فات ولا يفرح بما أتىه من حطام الدنيا موتتهم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ثم يأتي بعد ذلك من بعض الآداب في هذه الغزوة وبعض النتائج المتركبة من غزوة أحد وكيف أن هذا الشرع خير كله فيقول فبما رحمة من الله لنت لهم هذه الأولى أي بما فضل الله عز وجل عليك وبما كان من الرحمة الله عز وجل عليك أن كان منك اللين والرفق بهم فلولا هذا الرفق وتلك الرحمة وعدم القسوة والخشونة في المعاملة لم من حولك وإذا كنت كذلك فاعف عنهم اعف عن مسيئهم واستغفر لهم أي ما حدث من مذنبهم وشاورهم في الأمر في مواقفك شاورهم إذا حقت المشاورة فإن ظهر من المشور رأي ومصلحة للمسلمين فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين آداب جميلة آداب سامية نتعلمها من غزوة أحد غزوة انكسرت فيه شوكة المسلمين ومع ذلك ما زالت آثارها على المسلمين إلى يوم القيامة ولذلك احنا قلنا ان غزت اوحر فيها من الفوائد ما لا توجد في غزوه انتصرنا فيها لا شك انها كان الباب للانتصارات التي كانت بعد ذلك كان الباب للتمييز المشكلة حينما يحدث فتح او يحدث نوع من انتصارات او الرغد مع وجود المخالفات لا تقدر أن تميز بعد ذلك يحدث عندك نوع من الخوف والرهبة هل تنجح المرة القادمة أم لا وتظل تلك المخالفات وهذه وهذا القصور موجود في تلك الجماعة فلو تصورنا أن, المسلمون أن المسلمين قد انتصروا في أحد مع ما حدث من المخالفة ما لا يكون الأمر كذلك سوف يحدث أنك زيادة في المخالفة وعدم أغذي الكتاب بقوة ويصبح أمر صل بينهم هينة ويظن أنهم منصرون لا تعلموا أنهم مجرد مخالفة واحدة لرسول الله في أمر واحد حدثت تلك هذا الغم الذي ذكر الله عز وجل فقال الغم سما غم مع الهزيمة وكسر الشوكة والجراحات وما في من الآلام كل ذلك بمجرد مخالفة واحدة فالله سل يبين للمؤمنين أتخالف النبي الذي من صفته أنه رحيم بكم أنه رفيق بكم أنه ما كان فضا ولا غليظا ولا سخاب بالأسواق ولكن يعفو ويغفر ومع ذلك أمر الله عز وجل بالعفو عن مسيئهم والاستغفار لمذنبهم ومشاورتهم في الأمر فإن ظهر رأي ومصلحة وعزم الأمر فتوكل الله إن الله يحب المتوكل إن أدا في القتال وأدا في الجهاد ثم بين لهم أن النصر ليس من قلة عدد أو من كثرته ولكن النصر من عند الله فإن صرتموه نصركم الله فإن أتيتم وحققتم شروط النصر نصركم الله عز وجل إن تنصروا الله إن تنصروا الله فلا غالب لكم شوف الكلمة سبحان الله أي نصركم الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن كتب الله عز وجل النص لو اجتمع من بأقطار الأرض على الأمة المسلمة فلن يغلبه أبداً إذا علمنا ذلك يبقى ليكن شرنا شاغل في مسألة إيه أن ننصر الله فقط إذن إذا نصرت الله كانت معك القوة التي لا تغلب إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد حدث خذلان من الله والخذلان لا يأتي إلا من قبل النفس أولا لأنه الجزاء من جنس العامة فإن خذلهم فوالله لو عملوا تقارب بين كل أهل الأرض لن يحدث لهم إيه؟ نصرا أبدا لأن الله لم يكتبه وعلى الله فليتوكل المؤمنون يبقى يجب على الأمة أن تطلب النصر من الله تبارك وتعالى وتتجنب خزلانه وذلك يكون بطاعته والتوكل عليه من هذا يتبين لنا كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصحابة رضوان الله عليهم وكرامتهم على ربهم سبحانه تقرير مبدأ الشورى وفضل العزيمة الصادقة مقرون بالتوكل وطلب النصر من غير الله خزلام والمنصور من نصره الله والمخذول من خذله الله وما كان لنبي أن يغل نتكلم بقى عن مسألة بقى إيه؟ إن الرمال لما نزلهم وغير ذلك ما هذه الأشياء يبين نعم فقه الإيه الغنائم وما كان النبي أن يغل ومن يغل ليأتي مما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبتهم لا يظلمون الغلول هو الأخذ من الغنيمة خفية السرق يعني من الغنيمة قبل قسمتها فيبين الله عز وجل أن أخذ المر شيئا من الغنائم قبل قسمتها فهذا يسمى غلول، وقد نفى الله عز وجل ذلك عن الأنبياء، ولا يصدر منهم بأي حال من الأحوال، وكذلك أتباع الأنبياء محرم عليهم أيضا أن يغلوا، ومن يفعل ذلك يأتي بما غل يوم القيامة. السرق أمر عام فإن اتصلت بالغنيمة يكون غلولا ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبتهم لا يظلمون من أغل شيئا يأتي به يوم القيامة يحمله على كتفه يحمله على كتفه إن كان مالا كان حيوانا يرحمك الله إن كان حيوانا إن كان عينا أي شيء من أشياء غلها يأتي بها يوم القيامة أمام الأشهاد ويبقى كده لك هذا الغال فضيحة كبرى يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله عز لا يظلم أحدا، فإن الله غني عن ظلمه. ثم يبين أن هؤلاء الأنبياء وأتباعهم لا يفعلون تلك المحرمات، بل يتبعون رضوان الله، رضوان الله سبحانه وتعالى. ثم الله عز يبين تلك المقاص وهذه هذه المقارنة بين هؤلاء. الذين أطاعوا الله, عز أطاعوا الله عز وجل واتبعوا أمره فقال فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله هذين القسمين هل يتساون لا لأنه من باء بسخط من الله مأواه جهنم وبئس المصير وهؤلاء وهؤلاء درجات عند الله هؤلاء أهل الفضل درجات وأهل السخط أيضا درجات والله بصير بما يعملون ثم الله تعالى يذكر المؤمنين الذين فعلوا ما فعلوا يوم أحد أن الله تعالى من عليهم ببعثته ورسالته وجعله منهم ويتل عليهم الكتاب يتل عليهم آيات الله عز وجل ويتل عليهم كتاب الله تبارك وتعالى ويزكيهم أن من الشرك والرجس والرزائل والأخلاق الذميمة ويعلمهم الكتاب والحكمة يعلمهم الكتاب القرآن والآيات والحكمة السنة وفهم أصرار الكتاب وإن كانوا من قبل ذلك كانوا في جاهلية جهلاء وكانوا ضالين ضلالا مبينا هذا أيظن هؤلاء وهل جزاء أن الله عزة الله بعث لهم ذلك أن يخالفوا بعض أمره صلى الله عليه وسلم؟ ثم يستنكرون عليهم الله عز وجل وهم يتساءلون وهم يستنكرون أولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا أولما أصبتكم مصيبة يوم أحد قد أصبتم مثلها في يوم بدر قلتم أن هذا ونحن مؤمنون ونحن مسلمون نقاتل في سبيل الله تكسر شوكتنا ونهزم قلتم أن هذا قل لهم يا محمد من عند أنفسكم قل هو من عندي أنفسكم أي ما حدث من كسر الشوكة مع إسلامكم وإيمانكم بالله عز وجل وذلك من قبيل أنفسكم أنتم لأنكم خالفتم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان في يوم أحد من القتل والأسر فبإذن الله كتب الله عز وجل وجعل ذلك للتمييز وليعلم المؤمنين الذين ثبتوا على الإيمان وليعلم الذين نافقوا من يزز هؤلاء وكيف يحدث التمييز حينما يخرج المسلمون كلهم بعجرهم وبجرهم المؤمن والمنافق والصالح والطالح ولكن يحدث الابتلاءات ليعلم المؤمنين الذين صدقوا الله ورسوله ويعلم المنافقين وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرأوا منهم للإيمان أمر عظيم في هذه السورة العظيمة حينما كان ما كان من عبد الله بن أبي بن سلول وأصابته الذين رجعوا من الطريق قبل الوصول إلى ساحة المعركة وقد قال لهم عبد الله بن حرام والد جبر بن عبد الله تعالوا قاتلوا في سبيل الله رجاء ثواب الآخرة وإن لم تريدوا ثواب الآخرة فادفعوا عن أنفسكم وأهليكم تلك المعرة ادفعوا عن أنفسكم وأهليكم معرة جيش غاز يريد قتلكم في المدينة إذ وقوفكم معنا يكثر سوادنا ويدفع عنا خطر العدو فأجابوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم اتبعناكم فأخبر تعالى بقولين في هذه الحال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان لنم يقولون بأنسنتين ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون آه نعم لو نعلم قتالا سوف يحدث لاتبعناكم طبعا همهم من قبل أن يصل تصل المعركة ويعرفوا هل هناك في معركة أو ليس هناك في معركة هذا دليل على كفرهم والله أعلم بما يكتمون حتى من أنفوسهم يعلم أنهم يكتمون عدوة الله ورسوله والمؤمنين وإرادة السوء بالمؤمنين وأن قلوبهم مع الكافرين الغازين ثم أخبر تعالى أنهم قعدوا عن الجهاد في أحد وقال لإخوانهم في النفاق وهم في مجالسهم الخاصة لو أنهم قعدوا فلم يخرجوا كما لم نخرج نحن ما قتلوا فأمر الله تعالى رسوله أن يرد عليهم قائلا فادرأوا ادفعوا عن أنفسكم الموت إن تقلوا حضر أجلكم إن كنتم صادقين يبقى بينما يديت أن المصائب ثمرت الذنوب ما وقعت مصيبة إلا بذنب ما وقع بلاء إلا بذنب وهو رفع إلا بتوبة الثاني أن كل الأحداث التي تتم في العالم سبق بها علم الله عز وجل ولا تث إلا بإذنه سبحانه قد يقول المرء قولا أو يظن ظنا يصبح به على حافة الكفر والعذب الله أيضا قاعدت أن الحذر لا ينجي من القدر الحذر لا يدفع القدر ثم يرد الله جل على هؤلاء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل عند ربهم يرزقون فرحين بما يتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفض وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين يقول الله تعالى رسوله ولا تظن أن الذين تشهدوا من المؤمنين في أحد وغيرها أمواتا أي أموات لا يشعرون ولا يحسون ولا يتنعمون بل هم أحياء عند ربهم يرزقون منعمون مطيبون أرواحهم في حواصي طير خضر يأكلون من ثمر الجنة ويأوون إلى قناديل معلقة بالعرش فرحين بما أكرمه الله عز دل من هذا الثواب العظيم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من المؤمنين من إخوانهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذا لحقوا بهم لا يخافون عليهم ولا يحزنون لأنهم علموا ما يصرون إليهم من نعيم الجنة وكرامة الله تعالى لهم فإذا تلك الآيات تبين أن شهداء أحياء والمؤمنون أحياء في الجنة غير أن حياة الشوداء أكمل الشوداء يستبشرون بالمؤمن الذين خلفهم على الإيمان والجهاد بأنهم إذا لحقوا بهم نالهم من الكرامة والنعيم ما نالهم هم قبلهم أنه لا خوف ينال لا خوف ينال المؤمن الصالح إذا مات ولا حزن يصيبه ثم بعد ذلك يتكلم كيف أن الله عز وجل أراد أن يمحو آثار تلك الغزوة بعد بين لهم فضل الله عز وجل عليهم وكرامته لأوليائه من إزالة هذا الغم بذلك النعاس الذي جعله أمنة يغشى الطائفة المؤمنة الله عز وجل يبين لهؤلاء الذين ألمت بهم الجراحات في هذه الغزوة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 الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخفون إن كنتم مؤمنين هذه الملابسات التي بعد غزوة أحد مع الذين حضروا من المؤمنين كانت غزوة أحد يوم السبت ثم خرجوا في طلب أبي سفيان يوم الأحد وعلى رسول النبي صلى الله عليه وسلم وما استنهد أحد للقتال إلا الذين كانوا معه في غزوة أحد مع ما بهم من الجراحات وما بهم من الآلام استجابوا لله والرسول هؤلاء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما تخلف عنه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرفع معنويات أصحابه بعدما حدث لهم من كسل الشوكة يوم أحد وأن يرهب أعداء الله عز وجل فأذن لهم بالخروج في طلب أبو السفيان في حمراء الأسد فسجاب المؤينون وخرجوا منهم المكلوم ومنهم المجروح وإن أخوين جريحين كان أحدهما يحمل أخاه على ظهره فإذا تعب وضعه فمشى قليلا ثم حمله حتى انتهى إلى رسول سلم وأصحابه اليوم إلى حمراء الأسد وألقى الله عز وجل الرعب في قلب أبي سفيان فارتحل هاربا إلى مكة وقد حدث هنا أن معبدا الخزاعي مر بمعسكر أبي سفيان فسأله عن الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنه خرج في طلبكم وخرج معه جيش كبير وكلهم تغيظ وكلهم تغيظ عليكم أنصح لك أن تح أن ترحل فهرب برجاليه خوفا من رسول الله و أصحابه فأقام الرسول صلى الله عليه وسلم بحمراي الأسد برجاليه كذا ليلة ثم عادوا لم يمسسهم سوء فنزل فيهم هذه الآيات الأربعة الذين استجابوا الله والرسول من بعد ما أصابهم القرح قرحل وألم الجراحات هؤلاء استجابوا للدائن يستلم في الخروج الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم وهو الجنة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا المراد من الناس القائلين هم نفر من عبد القيس مروا بأبي سفيان وهو عازم على العودة إلى المدينة لتصفية المؤمنين بها فقال أبو قال له أبو سفيان أخبر محمدا وأصحابه أني ندمت على تركيم أحياء بعدما انتصرت عليهم وإني جامع ديوشي وقادم عليهم والمراد من الناس الذين جمعوا هم أبو سفيان فلما بلغ هذا الخبر الرسول أصحابه ماذا حدث زادهم إيمانه يعني المؤمنين الحق عند الأراجيف والفتن والشائعات والإعلام الكاذب إيه اللي يحصل يزداد إيمانه أسئلوا ده شغل المنافقين شغل الكذابين شغل اليهود إعلام يضخم العملية والبلد طيزة واحنا نقتل ونعمل ونحرق تمام هذا عملهم أراجيف يفتعلونها وأزمات يفعلونها حتى يخوف المؤمنين فنقول لهم أما المؤمنون الحق فيزيدهم إيمان إنما تفعلون به أن تروعوا أمثالكم وعوام الناس من آبائكم وأخواتكم وأبنائكم فأما المؤمنون يزيدهم إيمانا ويقولون حسبنا الله ونعم الوكيل نعم حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من أراد ببلادنا شرا أو فتنة ليس هذا عن جبل ولكن نعلمهم أننا مع الله عز وجل حسبنا الله أن يكفينا الله عز وجل يكفينا أن يكفينا شركم حسبنا الله ونعم الوكيل فكفاية الله عز وجل تكفينا ما أهمتنا ومع هذا القول وذلك الإيمان المتزايد في قلوبهم فالله عز وجل أرجعهم إلى بلادهم سالمين غانمين لم يلقوا جهاد ومع ذلك في طريق عودتهم أصابوا تجارة في طريق عودتهم وهذا قولوا وفضل لم يمسسهم سوء فانقلوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله ولا والله ذو فضل عظيم كثير من الناس إذا دعوا إلى الله عز وجل وإذا دعوا إلى العمل لدين الله عز وجل ممكن يجبن ويكسر ممكن كما حدث في تبوك أنه كان الأمر عظيم ولكن الله رجل يريد منك فقط استجامة قلبك عايز منك إن أنت تقول سمعنا أطعم إنما النتيجة شفت بقى غزو التبوك حدث سورة التوبة كلها على غزو تبوك. ومع ذلك حدثت هذه الابتلاءات وتلك الفتن وما لقوا عدو ولكن حدث تمييز في الصف حدث من أنت نرسل الصف وما حصلش ولا لقاء عدو ولا قتال ولا غير ذلك هو هكذا الله عزيزي يريد أن يستخرج مننا الاستجابة والطبع أنت بتخاف من نتيجة خايف أن أنت توصل أو حتى كذب تلكم الكذب ما حصدش الكلام ده فنقول لك قل حسبنا الله توكل الله عز وجل وأعتمر بأمر الله عز وجل وأن الله ما قاضاه سوف يكون سواء خفت منه أو لم تخف ما قدره الله كان فالإيمان بقضاء والقدر يقول عزائي يولد الرجال أما مسألة عدم الإيمان والقرح في الإيمان فهذا ما نراه على الساحة فقال والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه ذلك الشيطان الذي يعمل الفزاعة في الطائفة المؤمنة يخوف أولياءه أي بأوليائه. يخوف بأوليائه والشيطان يخوف أولياءه برضه الناس اللي معاه لا أي يخوف بأوليائه فيخوفكم أولياءه فلذلك يا الله يجب أن يقول إنما ذلكم الشيطان ودي برضه من الابتلاءات يحصل إعلام ويحصل في ضجة وما فيش أي حاجة بس يخوفونكم بالأولياء وبمن كان معهم سواء كانت بأيه هؤلاء أمريكا إسرائيل أو غير ذلك من هؤلاء الذين يقتلون والذين لا يرعون حرمة مسلم ولا هدكارت ولا غير ذلك الله عز وجل يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين هو ذلك الفصل هذا هو الفصل. فالخوف من الله عز وجل سبيل النصر. والخوف من غير الله عز وجل سبيل الهزيمة. وهذا ما يحدث حينما يسمع الإنسان الشيطان وفزع الشيطان فيخاف فيحصل خزلان. فيجبن ولا يقدم. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياء فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضر الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم لما قد كشفت الأحداث وظهرت أمور خطيرة ظهر النفاق مكشوفا بلا ستار وحصل من ذلك ألم شديد للرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يخاطب الله تعالى رسوله قائلاً لا يحزنك مسارعة هؤلاء المنافقين في الكفر قال في الكفر ولم يقل إلى الكفر إشارة إلى أنهم ما خرجوا منه لأن إسلامهم كان نفاقاً فقط إنهم أي هؤلاء الذين يسرعونهم في الكفر والذي على طول من أول موقف إنهم لن يضر الله شيئا والله يريد أن لا يجعلهم حظا في نعيم الأخيرة لذلك تركهم على كفرهم كما خرجوا منه عادوا إليه وحكم عليهم بالعذاب العظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان أي ارتدوا بعد إيمانهم كفارا ويشترون الضلالة بالهدى حكم عليهم أنهم لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم آيات تقرع القلوب فتوجى القلوب وتخاف لا يحسب الذين كافروا أنما نملي لهم أي إنما نؤجلهم ونمهلهم أن ذلك خيرا لهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم يسيبه يزن ويعصر مرة بعد مرة حتى إذا كان أخذهم كان أخذه أليم شديد من كثرة ما اجتمعت عليه الذنوب وما حصل من الخطايا يبقى الإملاء هذا خير الإنسان بالعكس بالضبط كذا يبقى بالضبط إذا واحدة ما يكون بيسرق سرق جنيه وربنا سطر والجنيه جاب عشر مي مليون لميجوا طالب هاي طالب به الكم الهائل فحين ذلك حق عذابه أحاط به خطيئته ولذلك قال ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم يعني جم... أننا لم نعاجلهم بالعقوبة فلا يحسبن أن ذلك خير لهم إنما نمل لهم ليزدادوا إثم ولهم عذاب مهين لأنهم كانوا على كبر وعلوهم في الأرض وفساد فلذلك ناسب أن يكون عذابهم مهين لكبرهم وعلوهم فالجزاء من جنس العمل هذا ونستفيد من هذه الآيات لا ينبغي المؤمن أن يحزنه كفر كافر ولا فسق فاسق لأن ذلك لا يضر الله تعالى وسيجزي الله الكافر والفاسق بعدله أيضا أنه لا ينبغي للعبد أن يغره أن يغره إمهال الله له وعليه أن يبادر بالتوبة لا يسوف يبادر بالتوبة من كل ذنب إذ ليس هناك إمهال وإنما ليس هناك إهمال وإنما هو إمهال الموت للعبد خير من الحياة لأنه إذا كان صالحا فالآخرة خير له من الدنيا وإن كان غير ذلك حتى لا يزداد إثما فتوبقه كثرة ذنوبه في النار نأتي لأواخر خواتيم غزوة أحد في بيان النتائج والاستفادات من غزوة أحد يقول الله عز وجل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 سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير الله عز وجل يذكر أنه ليس من شأنه تعالى أن يترك المؤمنين على ما هم عليه فيه ليس من شأنه سبحانه وتعالى أن يترك المؤمنين على ما هم عليه حتى يميز المؤمن الصادق في إيمانه والكاذب والمنافق بل بد من الابتلاء بالتكاليف الشقة منها كالجهاد والهجرة والصلاة والزكاة وغير الشقة في سائر العبادات حتى يميز المؤمن الصادق من الطيب ومن المؤمن الكاذب ومن وهو الفق قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى أي العلة والغاية يميز الخبيث من الطيب وذلك أن الله لم يكن من سنته في خلقي أن يطلعهم على الغيب فيميز المؤمن من المنافق والبار من الفاجر وإنما يبتل بالتكاليف ويظهر بها المؤمن من الكافر والصالح من الفاسد إلا أنه تعالى قد يجتب من رسله من يشاء فيطلعه على الغيب ويظهر ويظهروا على بواطن الأمور وبناء على هذا فآمنوا بالله ورسوله حق الإيمان فإنكم إن آمنتم صادق الإيمان واتقيتم عاصر الرحمن كان لكم بذلك أعظم الأجور وهو الجنة دار الحبور والسرور ثم الله جل يبين خطأ البخلاء الذين يملكون المال ويبخلون به فيقول ولا يحسبن أي لا يظنن الذين يبخلون بما آتاهم الله من المال الذي تفضل الله به عليهم أن بخلهم به خيرا لأنفسهم أن بخلهم خير لأنفسهم كما يظنون بل هو شر لهم وذلك لسببين الأول ما يلحقهم في الدنيا من معرة البخل وآثاري سيئة على النفس والثاني أن الله تعالى سيعذبهم به بحيث يجعله طوقا من نار, في من نار في أعناقهم أو بصورة ثعبان فيطوقهم ويقول لصاحبه أنا مالك أنا كنزك كما جاء في الحديث فعلى من يظن هذا الظن الباطل أن يعدل عنه ويعلم أن الخير في الإنفاق لا في البخل وأنما ما يبخل به هو مال الله وسيرثه ولن يجن البخلاء إلى المعرّة في الدنيا والعذاب في الآخرة ولله ميراث السماوات والأرض والله مما تعملون خبير فاتقوا الله فيما آتاكم فأتوا زكاته والطوّعوا بالفضل فإن ذلك خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون أقول قولي هذا وأستغفر لكم وجزاكم الله خيرا